بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما لما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما, لما لا تفعلون كبر مقتم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصور وإذ قال يا قوم لما تعذونني وقد تعلمون رسول الله إليكم فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدن قوم الفاسقين عيسى بن مريم يا بني إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى عن الله الكذب ويدعا إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريد من يطفئون الله بأخوانهم والله مذنون ولو كلم الكافرون هو الذي أرسل رسوله بنودا ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كانوا المشركين يا أيها الذين آمنوا هل تلومون على تجارتكم من على بنية تؤمنون بالله بأرواحكم وأنفسكم ذلكم خيرا لكم إن تعلمون يغفر لكم دنوبكم ويدخلكم جنات تجري من الأنهار جنات تجري من الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وبتح قريب وبشر المؤمنين يا يا ايها الذين امنوا كونوا أنصار, أنصار, انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوريين من انصاري الله قال الحوريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني صامتين وكبر الطائفه فايادنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين